الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين حبيبي رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين سنتناول في هذه الحلقة جانبا من جوانب عظمة وجلالي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لنزداد له حبه سنتناول قضية جمال خلقه صلى الله عليه وسلم فقد جمله الله خلقا وقد جمله الله خلقا فقد كان صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس هيئة وجمالا فاجتمع له جمال الظاهر وكمال الباطن وهذا من نعمة الله سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم هناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها أو شاركهم فيها غيرهم ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته وصفه أصحابه الكرام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له أنت أحق بقول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان لما قال لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضي ليلة البدر وصدق وعرق النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من جمال خلقه أن عرقه كان مسكا كما كانت أم سليم تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في طيبها لتطيب به الطيب وقسم شعره في حجة الوداع وفي عمرة القضية لما حلق شعره قسمه بين أصحابه لانه مبارك مبارك الذات مبارك العرق مبارك الريق صلى الله عليه وسلم فتصبب عرقا فنظرت إليه وقالت أنت أحق بقولي أبي كبير الهزلي لما قال إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الكثير من أصحابه قال علي رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن الطول ولا بالقصير المتردد يعني ما كان طويل وما كان قصير وكما وصفته أم معبد أنه كان ربعة والربعة عندنا كما يقول أهلنا المربوع كان كما يقول علي رضي الله عنه ضخم الرأس عظيم لحية شثن الكفين والقدمين وقوله شثن الكفين والقدمين يفسره قول أنس رضي الله عنه رحب الراحة يدين يعني واسعة وكبيرة وكان ضخم الكراديس والكراديس عظام الكتفين وكان صلى الله عليه وسلم في كتفه ختم النبوة وخاتم النبوة أصلا كما قال علي رضي الله عنه بضعة لحم ناشزة في لون جسمه حولها شعر يا سلام يعني ختم النبوة عبارة عن لحمة متدلية بين كتفيه أو في نغض الكتف يعني في آخر الكتف وهي عبارة عن لحمة طال عليه بره بضعة لحمة أو بضعة لحم ناشزة يعني طال برا حولها شعر هذا ختم النبوة وكان صلى الله عليه وسلم سهل الخدين كما يقول علي رضي الله عنه سهل الخدين واضحة يعني الخدين منبسطة وسهلة أدعج العينين فيها سواد صبت الشعري شعر مسترسل ناعم شعر ناعم عليه الصلاة والسلام طويل المسربة طويل المسربة اللب في الصدر لبته عليه الصلاة والسلام في صدره إلى صرته شعر في صورة قضيب ليس يوجد في صدره شعر غيره فداه نفسه وأمي وأبي وأهلي وولدي صلى الله عليه وسلم كمل يقول عنه جرير جلسنا ذات ليلة ننظر إلى القمر ليلة البدر وننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أجل وأعلى واحلى عندنا من القمر وهو كذلك صلى الله عليه وسلم شيء عجيب صاف عجيبة كان يقول علي إذا مشى تكفأ تكفأ يعني يمشي بسرعة كأنما ينحدر من صبب يعني جاد عجيب وصفته أم معبد بقولها ظاهر الوضاءه وضيء ابلج الوجه وجه أبلج أدعجوا العينين في أشفاره وطف الأشفار شعر الرموش شوف الصحابة دين أحبوا شديد كذا ركزوا عليه حتى عدوا الشعر الذي في لحيته وكانت يعني معدودة بين 11 إلى 13 شعر في لحيته وكان له سبع شعرات في رأسه عظيم عليه الصلاة والسلام عظيم والله حقا وقدر ما وصفناه إنما هو وصف تقريبي مما قال أصحابه قالت في عينيه دعج في أشفاره وطف في عنقه سطع طول في لحيته كثاثة في صوته صحل صحل معناها بح يعني في أثناء الكلام صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم في صوته بحة قالت لم تعبه ثجله بطنه ما طالع برا ولم ترز به صعله راسه ما صغيره وسيم قسيم يا سلام وسيم معروف وقسيم معروف يعني مقسب وسيم قسيم تصفه ايضا تقول ربعه من القوم لا تختحمه عين من قصر ولا يؤس من طول يعني مبتعي لو كذي لفوق شديد تقول ازوله طويل شديد رابع لو هو تحت هو كمال الخلق أن يعيشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتصورونه محفوظ، يعني يخدم مشهود أنظر الثلاثة منظرة وأجلهم قدرة حلو المنطق كأن منطقه خرزات در يتحدرنا يا سلام حتى كلامه كما قالت عائشة كان كلامه صلى الله عليه وسلم يحفظ فبالله ماذا نستطيع أن نقول غير أن هذا هو اختيار الله تعالى لنا المطلوب منا أن نزداد حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم بيقيننا أن الله جمع له بين جمال الفاهر وكمال الباطن خلقه وأخلاق كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخصفي وعلى تفنن وصفيه بوصفه يفن الزمان وفيه ما لم يوصفي والأمر الثاني أن نتجمل بما نستطيع من الأخلاق هذه باستطاعتنا وكذلك أن نجمل ظواهرنا بالسمت والوقار أستودعكم الله الذي لا ترجع ودايعه